والآن مع تلاوة عطرة للقرئ الشيخ محمد السيد ضيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم سَاءَ فَقَل لِقُونَ لِعِدَّتِهِنْ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُونَهُمْ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مبينة 111. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 112. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو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 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّا إِيَّ إِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ من 119. إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 110. واللائي لم يحضن 111. وأولاة الأحمال أجلهن أن حملهن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ وَيُغْنِهِ اللَّهُ مِنَ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 وَكَأَّم مِنْ قَرغِيَة النعتَث عنن أَمرِ رَبِّهَا وَرسُل فَخاسَ بنَاهَا حسَابًَا شَديدَ وَغَذَّبنَاهَا وَذابًا نُكْر خَذاقَتْ وَبالَالَ أَمْرهَا وَكَانانَ عَكِبَةُ أَمْرِهَا غُصرَاء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 وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُمْ نَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ لِتَعْلَمُوا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا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 يباكي وابكارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائك 117. غلاظ شداد لا يحفون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 118. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون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 وَيُدْخِلُ خِيَارَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ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 وَمَا أَهَاهم جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا رَأَتْ نُوحٍ امْرَأَتُهُ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلنا ومعدا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقَوا إِذْ قَالَتْ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القالتين